بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر ب ل ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ و ش ِ ق َ ا ق ٍ كَمْ أ َ ه ل َ ك ْ ن ا مِنْ ق َ ب ل ِ ه ِ م م ِ ن بَرْنِ فَنَدَوََّ لَا تَخينَ مَنَااس وَعجِبُوا أَجَ أَهُ ذِرُم مِنهُمْ و َ ق َ ا ل َ ك َ ا ف ر و ن ه ذ ال ا س ا ف ر ك ذ ا ب أ ج ع ل ا ل ا ل ِ ه َ ل ه و َ ح ِ د ً ا إ ن ه ذ ا لَشَيْءٌ ع ج ا ب و َ ط َ ل َ ق ا ل م َ ل َ أ ُ م ِ ن ه ُ م أ َ ن م ش و ا و َ ا ص ب ِ ر ُ و ا ع ل ى آ ل ِ ه َ ت ِ ك ُ م إ ن ه ذ ا ل ش ي ء ٌ ي ر ا د مَا س َ م ِ ع ن َ ا ب ِ ه َ ذ ا ف ي ا ل م ِ ل َّ ة ِ ا ل آ خ ِ ر ة ِ إ ن ه ذ ا إ ل ا ا خ ت ِ ل َ ا ق أَنْزِلَ عَلَيْهِ ل ل ل ا ل ذ ِ ك ْ ر ُ م ِ ن ب َ ي ن ِ ن َ ا ب َ ل هُمْ فِي شَكٍّ م ِ ن ذ ِ ك ْ ر ب َ ل ل َ م َ ا ي ذ ُ و ق ُ ع َ ذ َ ا ب أَمْ ع ِ ن د َ ه ُ م خ ز ا ئ ِ ن رَحْمَةِ رَبِّكَ ا ل ْ ع َ ز ي ز ا ل و ه ا ب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 و َ ث َ م ُ و د و َ ق َ و ْ م ل و ط ٍ و َ أ َ ص ح َ ا ب َ ل َ ي ك َ ة َ أُولَئِكَ ا ل ْ أ َ ح ْ ز َ ا ب إِن كُلٌّ إِلَّا ك َ ذ َ ب َ الرُّسُلَ فَحَقَّ ا ق َ ا ب وَمَا ي ُ ن ْ ر ه َ ؤ ُ ل َ ا ء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 إ ن ا س َ خ َّ ر ن َ ا ا ل ج ِ ب ا ل َ مَعَهُ ي س َ ب ِّ ح ن َ ب ِ ا ل ع َ ش ي و َ ا ل إ ِ ش ر َ ا ق وَالطَّيْرُ م َ ح ْ ش و ر َ ة ٌ ك ل ٌ ل ه ُ أ َ و ا ب وَشَدَدْنَا م ُ ل ك َ ه ُ و َ آ ت َ ي ن ا ه ُ ا ل ح ِ ك م َ ة َ وَفَصْلَ ا ل خ ِ ط ا ب و َ ه َ ل أ ت َ ا ك َ نَبَأُ ا ل ْ خ َ ص م ِ إ ذ ْ تَسَوَّرُوا ا ل م ِ ح ر ا ب إ ذ ْ دَخَلُوا ع َ ل ى د َ ا و د َ ف َ ف َ ز ِ ع م ِ ن ه ُ م ْ ق ا ل ُ و ا لَا ت َ خ َ ف خ َ ص ْ م َ ا ن بَغَى بَعْضُنَا ع ل ى بَعْضٍ ف َ ا ح ك ُ م ب َ ي ن َ ن َ ا ف َ ح ْ ك ُ م بَيْنَنَا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ وَلَا تَشْطِطْ و َ ه ْ د ِ ن َ ا إ ل ى س َ و ا ء ا ل إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ ت ِ س ْ ع و َ ت ِ س ع ُ و ن َ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أ َ ك ْ ف ِ ل ْ ن ي ه َ ا و َ ع ز َّ ن ِ ي فِي ا ل خ ِ ط ا ب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 وَظَنَّ د َ ا و و د ُ أ ن َّ مَا فَتَنَاهُ ف َ ا س ْ ت َ غ ف َ ر َ رَبَّهُ و َ خ َ ر َ ر ا ك ِ ع ً ا و َ أ َ ن ا ب فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ و َ إ ِ ن ّ ل َ ه ع ن د َ ن َ ا ل َ ذ ِ ل َّ وَحُسْنُ م آ ب ياذاودُ و إا جَعَناَاكَ خ َ ل ي ف َ ة َ فِي ا ل أ أ َ ر ْ ض ِ فَحكُم ب َ ي ْ ن َ النَّاسِ ب ِ ح َ ف َ ح ك م ب ي ن ا ل ن ا س ِ بِحَقِّ وَلَا تَتَّبِرِهَوَى فَيُضِلَّكَعَنْ سَبيلَّ ا ل إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ي َ ض ِ ل ّ و ن َ ع َ ن س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب ٌ ش َ د ي د ٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ا ل ْ خ ِ س ا ب وَمَا خَلَقْنَا ا ل س َّ م ا ء َ و َ ا ل ْ أ َ ر ض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذالكَ ظَنُّ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف ر ُ و ا ف َ و َ ي ل ل ل َّ ذ ي ن ك َ ف َ ر و ا م ِ ن ا ل ن ا ر أ َ م ن َ ج ْ ع ل ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ك َ ا ل م ُ ف ْ س ِ د ِ ي ن َ فِي ا ل أ ر ض ِ أ َ م ن ج ع ل ُ ا ل ْ م ُ ت َّ ق ي ن َ ك َ ا ل ف ُ ج ا ر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 وَلَقَدْ ف َ ت َ ن ّ ا س ُ ل َ ي م َ ا ن َ و َ أ َ ل ق َ ي ن ا ع ل ى ك ُ ر ْ س ي ه ِ جَسَدًا ث م َّ أ َ ن ا ب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ل ي وَهَبْ ل ي م ُ ل ك ً ا لَا ي َ ن ب َ غ ِ ي ل ِ أ َ ح َ د م ِ ن بَعْدِيَ إ ن ك َ أ َ ن ت َ ا ل ْ و َ ه ا ب فَسَخَّرْنَا لَهُ ا ل ر ِّ ي ح َ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ه ذ ا ع َ ط َ ا ء ن َ ا ف َ م ْ ن ٌ أَوْ أ َ م ْ س ِ ك ب غ ي ر ِ ح س ا ب ٍ و َ إ ِ ن ل َ ه ع ن د َ ن َ ا لَزُلْفَا و ح ُ س ن َ مَآبٍ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 و ذ ك َْ ل أ ُ و ل ب َ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن م ف ت ح ت لهم الأبواب م ُ ت ّ ك ِ ئ ِ ي ن َ فِيهَا ي َ د ْ ع و ن َ ف ِ ي ه ا بِفَاكِهَةٍ ك َ ث ي ر َ ة ٍ و ش َ ر ا ب وَعِندَهُمْ ق ا ص ر َ ا ت ُ ا ل ط َ ر ف ِ أ َ ت ْ ر ا ب ه ذ ا مَا تُوعَدُونَ ل ي َ و ْ م ِ ا ل ْ ح ِ س ا ب انَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم ص ا ا النار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 قُلْ إنِ ماَا أَنَمُذِرُ وَماَا مِن إ ل َ ه إِللاا اللهَّهُواحِذُقَح رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرض وَماَا بَيْنَهُمَا العزيز الغَفَّ قُلْهُ نَبَأ عَظ أَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُون مَا ك ا ن ل ي م ن ْ ل م ب ا ل م ل ا ء ا ل ْ أ ل َ إ ذ ي خ ت ص م و ن إ ُ و ح َ ا ل ََ ل ا ا أ أن م َ ا ن َ ن ذ ي ر م ب ِ إ ِ ذ ق ا ل ر ب ك ل ل م ل َ إِذْ كَذَّنِّي خَالِقُ بَشَرًا م ِ <ؤ ال ic ati> ط ِ فَإِذَا س َ و َ ي ت ُ ه ُ وَنَفَخْتُ فِيهِ م ِ ر ُ و ح ِ ف َ ق َ ع ُ و لَهُ س َ ج ِ د ين. ف س َ ج َ د َ ا ل ْ م َ ل َ ا ك َ ة ُ ك ُ ل ّ ه ُ م أ َ ج م َ ع ُ و ن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 وَخَلَقتَن م ِ ا ر و خ ل <ين> ق ت ه مِطِي ق ا ل ف َ خ ر ج م ن ه ا ف َ ن ك ر ج <يم> و َ إ ِ ن ع ل َ ك ل ع ن ت َ إِى ي, ي و م <ين>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 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ ف ال َ ا ل ح َ ق ُّ و َ ا ل ح َ ق ُّ أ َ ق ُ و ل ل أ َ م ْ ل َ أ َ ن َّ جَهَنَّمَ م ِ ن ك َ و َ م َّ ن تَبِعَكَ م ِ ن ه ُ م ْ أ َ ج م َ ع ي ن قُلْ م أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أ َ ن َ مِنَ م ُ ت َ ك ِّ ف ِ ي ن إ ن َ ه ُ إ ِ ل ّ ا ذ ِ ك ر ٌ ل ل ع َ ا ل م ي ن و َ ل َ ت َ ع ل م ن َ ن ب َ أ َ ه ُ ب َ ع ْ د ح ِ ي ن